وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفْكُّ عَنْهُ مَنْ أُفِكَتْ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الذين هم في غمره ساهون يسالون ايان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ஜிமுத்தின் பிஜியுன் மொளிக்க முனு கலீலம் லிம ஜ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ இசம்தூல مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قَالَ سَلَامٌ قُمٌ مٌكْرُون فَرَاو إِلَى آلِ لِ فجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِين فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُجِسَّ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوا قُبْلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَدَّكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتِ العَجُوزُ نَكِيمٌ قَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ